إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم.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 قلُلّمؤمننَاتِ يَقْضضنَ منِْ ابصارِهَِّ وَيَحفَظْنَفروجَهُ وَل يُبدينين وَلَا يُبدينينَ زينَةَهُ إِللاا مَا ظَهَرَ منِنْها وَيَغْرِ بِنَ بقُمُرِهِ على جوبِِ وَلَا يُبدينينَ زينَةَهُ إِللاا ذِبولتِ إلا لبولينبائِهِ لبعولتهن أو أَوْبائبولتِ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة, غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يونيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من ما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء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 رجال لا تلهيهم تجارة وَلا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أَحْسَنَ ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يردق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظرمات في بحر الندى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب بلمات بعضها فوق بعض اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا ان يقولوا سمعنا واطعنا وانئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك, فاولئك هم الفائزون سَم بالِلَّه جهدَأَمالِهِم لاِ أَمَرْتَهُم لا يَقج النَّ قُل تُقزِم طاعة مرفَ إ اللهَّه خَبير بماَا تَعملون قُلْ الأطيعوا الله وَطيعُ وَسُولَ فَإِن تَوَّ فَإِنماَا عَلَْهِمَا حُمِّل فَإِماَا عَلَهِمَا حُمن وَوعلَكُم وَإِنْ تُطيعه تحتدوا وَماَا على الرَّرسُون إِلَّا البَلاغ المُبين وَعددَ اللهم الذيينَ آمنوا مِنْ كُمْ وَعملِلُوا الصَّالِحاتنَ يَغْتَخْلِفَ النَّهُم في الأرضِكَ مسْخلَف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 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله